وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم تعيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنث الجوار الكنث والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفس والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفس